انه التعظيم الذي يملا القلب ويظهر اثره على الجوارح وفي الكلام ويرتسم سلوكا ومواقف معبره عن ذلك التعظيم ان من اسماء الله تعالى العظيم المجيد الكبير العزيز الجبار القهار كما اثر هذه الاسماء علينا ايها الاخوه المؤمنون ان تعظيم الله جل جلاله لا يمكن لاحد ان يدعيه ثم يخالفه بواقعه وسلوكه واننا اليوم في عالم مليء بالمغالطات نرى صورا كثره من الاستخفاف بالله والاستهزاء بالشرع والاستراء للمسميات دين بالشرع الله مما يدل على خلل في هذا الجانب كبير وجهل فاضح بهذه القضيه العقديه المهمه ان اصلا الايمان بالله تعالى مبني على تعاليم لان عباده الله تقوم على التعظيم والمحبه حتى ان الجمادات لا تخضع لله جل جلاله تعظيما له تعظيما له فضلا عن الحيوانات فكيف لا يعظمه بنو ادم اليس احق بذلك ما لكم لا ترجون لله وقارا ما اعجب بني ادم حين يجر على شرك تعظيم ربه وقد اضمته الجمادات كان المعي عبد الله تأمل في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم تأمل في قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإذا أردت أن تختبر تعظيمك تريد أن تفسدر تعظيمك لربك سبحانه وتعالى تسأل نفسك هل غضبك إذا أخطأ أحد عليك مثل غضبك إذا اعكدي على الله وانتقص حقه وازدري شرعه هل الكائنات التي لم تكلف أكثر أكثر تعظيما لله من اسمع ما قاله ربك عن السماوات والارض والجبال اذا كانت هذه الايات قد مرت عليك فيما مضى دون تامل فما تحرم نفسك من العبره بهذا المستقبل انك ربما كل يوم تسمع وترى بعض المظاهر المزعجه التي تدل على استهانتك بالله وبشرعه بل ربما كنت انت أحد المشاركين في بعض هذه المظاهر فهذا انزعج قلبك وانكسرت نفسك وتغير لونك تعظيما لله تعالى لقد ذكر الله لنا الحالة التي انتابت السماوات وغيرها من الكائنات لما انتقف حق الله تبارك وتعالى فقال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولداه النصارى كلهم يقولون إن الله قد استخد ولدا قاتلهم الله أن ما يؤفكون قال الله جل جلاله وقالوا استخد الرحمن ولدا لقد جئتم سيئا عزا تكاد السماوات يتفطرن منه تتفطر السماوات غضبا لله يوم أن نسب الولد إليه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعبدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ألم تلم لستك يا أخي في يوم من الأيام ألم يخشع قلبك ولم تلن جوارحك لكلام الله تعالى وانت تسمعه كل يوم وقد علمت ان الجبال تصلد وتتصدع لو انزل القران عليها لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ما اعجب هذا القلب ما اعجب هذا القلب اذا لم يعرف ربه حق المعرفه ولم يعظم ربه حق التعظيم كيف يكون هذا القلب اقسى من هذه المخلوقات الهائله العظيمه ولكن صدق الله جل جلاله اذ يقول ثم قدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اسد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان من هذا ما يشق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهبطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ مَا قِيمَةُ الاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِذَا لَمْ يُصَاحِبْهُ تَعْظِيمٌ لِلَّهِ كَبِيرٌ وَتَوْقِيرٌ لِرَبِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ فَمَنْ اعْتَقَدَ الْوَحْدَةَ فَمَنْ اعْتَقَدَ الْوَحْدَانِيَّةَ فَمَنْ اعْتَقَدَ الْوَحْدَانِيَّةَ في الالوهيه لله سبحانه وتعالى والرساله لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا شيء ندعيه كلنا نحن المسلمين قال رحمه الله ثم لم ندع هذا الاعتقاد موجبه من الاجلال والاكرام الذي هو حال في القلب يظهر اثره على الجوارح بل صار انه الاستقهاء والتسفيه والازراء بالقول او بالفعل كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه وكان ذلك موذبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعه والصلاح ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وروح العباده هو الاجلال والمحبه فاذا تخلى احدهما عن الاثر فسدت لا يوجد عباده اذا لم يوجد تعظيم لله تبارك وتعالى ومن اظهر ما يجلب التعظيم لله فالتامل التامل في القران لا سيما الايات التي فيها اسماءه صفاته وعظمته وقدرته وتسبيح المخلوقات له وخضوعها كلها له قال التنقيط رحمه الله تعالى ان الانسان اذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والارض نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهل يملا صدره من التعظيم ويجزم بان ذلك الوصف بالغ من الغايات الكمال والجلال والشرف والعدل ما يقطع جميع علائق اوهام المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين ومن ما يجلب التعظيم لله تبارك وتعالى التفكر في مخلوقات الله العظيمه كالسماوات والارض والجبال والشجر والحيوانات والبحار وما فيها من حجائش قال الله تعالى وفي الارض ايات للمؤمنين وفي انفسكم افلا تبصرون وقال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 انما يخشى الله من عباده العلماء ومن ما يعين العبد على تعظيم ربه سبحانه وتعالى تذكر نعم الله وشكر هذا القلب واللسان والجوارح اخي المسلم هل تفكرت يوما في عظيم نعم الله عليك وكيف ان هذه السريعه جاءت لحفظ نفسك وعصمه دمك ومالك وعرضك وعقلك الم يورثك هذا تعظيم ربك ومعرف ألم يردك هذا فعظيم ربك ومعرفة قدره إذا سرق منك شيء يسير تقطع يد السارق من أجلك وإذا اعتدي على عرضك أو قدفك أحد أقيم عليه الحد من أجلك هذه الشريعة جاءت لعفظك ولصيانتك وللإنعام عليك في الدنيا قبل الآخرة فهل عرفت قدر ربك وقدر شرعه جل جلاله أيها الإخوة في الله لقد ضرب أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام أمثلة رائعة تغين مدى تعظيمهم لله رب العالمين ولا عجب في ذلك فإن الله جل جلاله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته إنهم أناس من البشر لكنهم مصطفون افتارهم الله تبارك وتعالى لأشرة مهمة ومن ذلك ومن ذلك قوم دونص عليه الصلاه والسلام لقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ثم ذكرهم بنعم الله عليه وعظيم قدرته تبشره في الخلق فقال لهم الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبل انتجاجا ومن ذلك أيضا من تعظيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لله رب العالمين ما رواه أبو يعلى وأبو نعيم بإثناد جيد أن عيوب عليه الصلاة والسلام بلغ به تعظيم الله انه قال كنت امر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله ربما اقسم احدهما او قال والله اثناء الخصومه يقول امر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله فارجع الى بيتك فاكفر عنهما كراهيه ان يذكر الله الا في حق انظر الى التعظيم كيف ان كلمه والله عنده لها ميزان عظيم اما عيسى عليه الصلاه والسلام تسمع يا اخي هذا الخبر عنه وتفكر في تعظيمه لربه فقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال راى عيسى ابن مريم رجلا يسرق راه بعينه وهو نبي ما يحتاج الى توثيق وصدقه الله راء ابن مريم هجر لن يسرق فقال له قال عيسى عليه السلام للرجل فقال له اشرك قال كلا والله الذي لا اله الا هو هلف بالله كذبا كما يفعل كثير من الغشاشين اليوم في كثير من الاسواق وكثيرا من الذين يفعلون اشياء محرمه واذا استدعوا وقيل لهم افعلتم هذا قالوا ما فعلنا ويقسمون بالله على ذلك هسرق قال كلا والله الذي لا اله الا هو فماذا قال عيسى كيف راه عيسى عليه السلام راهه بعينه يسر فماذا قال يريد ان يظهر لهذا السارق عظمه الرب الا هو يزدجر وينرضى فقال له عيسى عليه الصلاه والسلام امنت بالله وكذبت عيني امنت بالله الذي اقسمت به فاظلم من له سبحانه واجلاله عز وجل وكذبت عيني انه التعظيم الذي خطر في قلب عيسى عليه السلام حتى صار الله جل جلاله اعظم من ان يحلف به او يحلف به احد وهو كاذب اما محمد صلى الله عليه وسلم ف سيرته حافره بفعال ربته فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ان نجد يعني في التوراه ان نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والسدر على اصبع والماء على اصبع والسم على اصبع وسائر الخلق على اصبع فيقول انا الملك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا تصديقا للخبر حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقصنا لي ابي داود لما قال الاعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فان نستشفع بالله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بسرن حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم قال ويحك اتدري من الله ويحك اتدري من الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم تعلموا هذا التعظيم من رسولهم عليه الصلاة والسلام فهذا ابن عباس رضي الله عنهم يقول لبعض أصحاب الجدل والمراء في الدين قال أما علمت أن لله عبادا أصمتهم خشية الله تعالى وهذا يقال لكل علماني يستطيل بلسانه في شرع الله او ملحد يحارب اولياء الله ويتسلف على شرع الله هؤلاء يقال لهم مثل ما يقول ابن عباس الان رضي الله عنهما قال انا علمت ان لله عبادا اصمتهم خشيه الله تعالى من غير اي ولا فتن وانهم لهم العلماء العظمى ان النبلاء قط تلقات غير انهم اذا تذكروا عظمه الله تعالى انكسرت قلوبهم وانقطعت السنتهم حتى اذا التفقوا من ذلك تسارعوا الى الله بالاعمال الذاتيه فاين انتم منهم اسال الله جل جلاله ان يجعلنا جميعا من المعظمين له ولتعالاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه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 والاجابه على هذا السؤال سهله ان تعظيم الله اذا وجد في القلب ظهر ذلك في اعماله يعني في اعمال القلب واعمال الجوارح وفلاتات اللسان يظهر التعظيم لله في تعظيم كلامه وتعظيم سره وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله وعدم مصادمه الشر بالعقول البشريه الضعيفه يظهر بالتسليم لله تعالى ولحكمه في كل شيء اذعانا وامتثالا ومن ذلك تعظيم سنه محمد صلى الله عليه وسلم واحترامها وتطبيقها ومحبه المتمسكين بها ولو كنت انت غير متمسك بها محبه المتمسكين بها في الظاهر والباطن وقد جاء عن مالك رحمه الله ما يدعو الى العجب في تعظيم السنه يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كنت عند مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس حديث فلذغت عقرب 6 عشرة مرة ومالك يتغير لغنه ويصر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صرخ من المجلس وتفرق الناس قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجبا فقال نعم انما صدرت اجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا نحن من هؤلاء اين اجلالهم واين اجلالنا ان بعض الناس اليوم ربما يروق له بعض الكلام الساخر يروق له بعض الكلام الساخر والشعر الماجن فيتعلق به ويعظمه اكثر مما يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا ابالغ اذا قلت اعظم من تعظيمه لكتاب الله تبارك وتعالى ومن تعظيم الله جل جلاله وتعظيم شرعه فعظيم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليكون ذلك بمعرفه منزلته وقدرهم والرضى عنهم وبض من يسبهم وقد, خ... وقد خرج جرير ابن عبد الله وعدي ابن حاسم وحمض له الكاتب رضي الله عنهم أجمعين خرجوا من الكوفة فلما سئلوا عن سبب خروجهم تركوا السكنة في الكوفة وقالوا لهم له لماذا خرجتم قالوا لا نقيم ببلدة يستم فيها عثمان بن عثمان رضي الله عنه ومن ذلك ايضا احترام علماء السريع وتقديرهم لانهم يوصلون هذا الدين العظيم للناس ومن تعظيم الله تعظيم شعائره وعباداته وتعظيم رمضان والحج ومناسكه وتعظيم المساجد والمصحف وتعظيم الصلاه وما يتعلق بها وتعظيم الذكاه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وليحذر المسلم وليحذر المسلم من التأثر بما يعرض في بعض وسائل الإعلام من البرامج الهابطة السافهة التي تزرع في نفوس مشاهديها وسامعيها الاستهزاء بالدين وبسعائره والاستخدام بالعلماء والانتقاط لدين الله وتشويه طورة الدين والمتدينين وإلطاق السهم فيهم بغير حدة ولا برهان أيها الإسراء في الله إن ثمرة تعظيم الله تعالى أن يصير العبد لله أبدًا بالفن يتحقق فيه صفاء العبودية فيعيش حياة يوقفها لله رب العالمين ولا ان كان العبد الرقيق الذي يشترا لا يليق به ان يخالف سيده لان له قدرا واحتراما عنده فكيف بعبوديتنا لله رب العالمين وهو الخالق ونحن المخلوقون وصدق فضيله عياض رحمه الله تعالى لما سئل ما اعجب الاشياء ما اعجب الاشياء فقال اعجب الاشياء قلب حرف ربه ثم عصاه قلب حرف ربه ثم عصاه اللهم إنا نسألك بأثنائك الحسنى وصفاتك العلا أن تورثنا ختيتك في الغيب والشهادة اللهم لا نخفثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحن حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين موحدين واخذ الاعداء اعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين